الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا أبي قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة السابعة من مسائل الآية الثالثة والسبعين بعد المئة من سورة البقرة وهي الآية التي تتناول تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله به لغير الله. نعم يا ولدي. فماذا كان آخر ما قاله الإمام؟ كان الإمام يتحدث عن جواز الانتفاع بالميتة. فأورد ما قاله بعض العلماء من أن جملتها محرم وأنه لا يجوز أن يقال إن هذا الخطاب مجمل لأن المجمل. ما لا يفهم المراد من ظاهره وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وايضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بشيء ثم تحدث الإمام عن الناقة إذا نحرت أو البقرة أو الشات إذا ذبحت وكان في بطنها جنين ميت فقال إن أكله جائز ذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح ميتا جرى مجرى العضو من أعضائها فتح الله عليك يا بني لقد لخصت فعلا أهم ما قاله الإمام ونستطيع الآن أن نواصل لقاءنا معه إن شاء الله فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله المسألة الثامنة يا إخواني اختلفت الرواية عن مالك في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا فروي عنه أنه لا يطهر وهو ظاهر مذهبه وروي عنه أيضا أنه يطهر لقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر وجه قوله لا يطهر لأنه جزء من الميتة لو أخذ منها في حال الحياة كان نجسا فوجب ألا يطهره الدباغ قياسا على اللحم وتحمل الأخبار بالطهارة على أن الدباغ يزيل الأوساخ عن الجلد حتى ينتفع به في الأشياء اليابسة وفي الجلوس عليه ويجوز أيضا أن ينتفع به في الماء بأن يجعل سقاءه لأن الماء على أصل الطهارة ما لم يتغير له وصف المسألة التاسعة وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر لما روي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بمسك الميتة إذا دبذ وصوفها وشعرها إذا غسل ولأنه كان طاهرا لو أخذ منها في حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت إلا أن اللحم لما كان نجسا في حال الحياة كان كذلك بعد الموت فيجب أن يكون الصوف خلافه في حال الموت كما كان خلافه في حال الحياة استدلالا بالعكس ولا يلزم على هذا اللبن والبيضة من الدجاجة الميتة، لأن اللبن عندنا طاهر بعد الموت، وكذلك البيضة، ولكنهما حصل في وعاء نجس فتنجسا بمجاورة الوعاء، لا أنهما نجسا بالموت. المسألة العاشرة، وأما ما وقعت فيه الفأرة فله حالتان، الأولى. أن تكون الفأرة أخرجت حيه فهو عندئذ طاهر وأما إن ماتت فيه فله حالتان حالة أن يكون مائعا فإنه ينجس جميع وحالة أن يكون جامدا فإنه ينجس ما جاورها فتطرح وما حولها وينتفع بما بقي وهو على طهارته هذا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت فقال عليه الصلاة والسلام إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها وإن كان مائعا فاريقوه واختلف العلماء فيه إذا غسل فقيل لا يطهر بالغسل لأنه جسم تنجس بمجاورة النجاسة فأشبه الدم والخمر والبول وسائر النجاسات. وقال ابن القاسم يطهر بالغسل لانه جسم تنجس بمجاورة النجاسة فاشبه بالثوب ولا يلزم على هذا الدم لانه نجس بعينه ولا الخمر والبول لان الغسل يستهلكهما ولا يتأتى فيه المسألة الحابية عشرة فإذا حكمنا بطهارته بالغسل رجع إلى حالته الأولى في الطهارة وسائر وجوه الانتفاع لكن لا يبيعه حتى يبين لأن ذلك عيب عند الناس تأباه نفوسهم ومنهم من يعتقد تحريمه ونجاسته فلا يجوز بيعه حتى يبين العيب كسائر الأشياء المعيبة وأما قبل الغسل فلا يجوز بيعه بحال لأن النجاسات عنده لا يجوز بيعها ولأنه مائع نجس فأشبه بالخمر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر فقال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وهذا المائع محرم لنجاسته، فوجب أن يحرم ثمنه بحكم الظاهر. المسألة الثانية عشرة، واختلف إذا وقع في القدر حيوان طائر أو غيره فروى ابن وهب عن مالك أنه قال لا يؤكل ما في القدر وقد تنجس بمخالطة الميتة إياه. وروى ابن القاسم عنه أنه قال. يغسل اللحم ويراق المرق وقد سئل ابن عباس عن هذه المسألة فقال يغسل اللحم ويؤكل ولا مخالف له في المرق من أصحابه ذكره ابن خويز منداد المسألة الثالثة عشرة فأما أنفحة الميتة ولبن الميتة فقال الشافعي ذلك نجس لعموم قوله تعالى عليكم الميت وقال أبو حنيفة بطهارتهما ولم يجعل لموضع الخلقة أثرا في تنجس ما جاوره وقال ولذلك يؤكل اللحم بما فيه من العروق مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل إجمع وقال مالك نحو قول أبو حنيفة إن ذلك لا ينجس بالموت ولكن ينجس بمجاورة الوعاء النجس وهو مما لا يتأتى فيه الغسل وكذلك الدجاجه تخرج منها البيضة بعد موتها لأن البيضة ليينة في حكم المائع قبل خروجها وإنما تجمد وتصلب بالهواء قال ابن خويز منداد فإن قيل فقولكم يؤدي إلى خلاف الإجماع وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوبا إليهم من أرض العجم ومعلوم أن ذبائح العجم وهم جوس ميته ولم يعتدوا بأن يكون مجمدا بأنفحة ميته أو ذكي قيل له قدر ما يقع من الأنفحة في اللبن المجبن يسير واليسير من النجاسة معفو عنه إذا خالط الكثير من المائع هذا جواب على إحدى الروايتين وعلى الرواية الأخرى إنما كان ذلك في أول الإسلام ولا يمكن لأحد أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن المحمول من أرض العجب بل الجبن ليس من طعام العرب، فلما انتشر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت الذبائح لهم، فمن أين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أكلوا جبنا، فضلا عن أن يكون محمولا من أرض العجم ومعمولا من أنفحة ذبائحهم؟ وقال أبو عمر. ولا بأس بأكل طعام عبده الأوثان والمجوس وسائر من لا كتاب له من الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى زكاه إلا الجبن لما فيه من أنفحة الميتة وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا يا أبي ما أعظم هذا الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه نعم يا ولدي ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه المثل في الغذاء الصحيح فلم يجمع قط بين غذائين حارين ولا باردين ولا لزجين ولا قابضين ولا مسهلين ولا غليظين ولا بين مختلفين كقابض ومسهل وسريع الهضم وبطيئه ولم يكن يأكل طعاما في وقت شدة حرارته ولا شيئا من الأطعمة المالحة كالمخللات والملوحات فكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن الصحة والاعتدال وكان يأمر بالعشاء ولو بكف من طبر صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله ليتنا نتعلم منك ونهتدي بهديك هداك الله وسدد خطاك يا ولدي ونلتقي غدا إن شاء الله مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم